وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخبار الكرام والأحباب التقينا في لقاء الماضي حول قصة نبي الله موسى من باب ذكر الدروس والعبر فوائد من قصة النبي الله موسى وأخذنا في اللقاء الماضي عدة فوائد منها مؤهلات نبي الله موسى التي أهلته ليكون نبيا رسولا من أولي العسل من الرسل ثم الفائدة الثانية من قصة نبي الله موسى ألا وهي علو الهمة علو همة نبي الله موسى الفائدة الثالثة وهي تعلق قلب نبي الله موسى بربه ونتمم بأمر الله جل وعلا ما تيسر من فوائد في قصة النبي له موسى الفائدة الرابعة التي نستفيدها ونسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على الاقتداء بهذا النبي الصبور الكريم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر نفسه دائما بحاله فكان دائما نبينا صلى الله عليه وسلم أو كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر فمن الفوائد المهمة التي ينبغي أن يحرص الإنسان على الوصول إليها من الفوائد المهمة التي ينبغي على لسان أن يحرص على الوصول إليها التي أكرم الله جل وعلا بها نبي الله موسى تلك الفائدة الرابعة التي ذكرها الله جل وعلا لنا بقوله والقيت عليك محبة مني والفائدة الخامسة ولتصنى على عيني فالفائدة الرابعة كيف اختار الله جل وعلا موسى ليحبه الله جل وعلا ثم كيف رب الله جل وعلا في الفائدة الخامسة كيف رب الله موسى وصنعه الله جل وعلا على عينه نبي الله موسى اكرمه الله جل وعلا منذ اخرجه الى الدنيا بهذه الكرامه المباركة قول الله جل وعلا والقيت عليك محبة مني فإذا كانت المحبة من الله جل وعلا فلن يستطيع أحد أن يبغضك لذلك فإنه مما أثر لما سئل إبليس هل أحببت أحدا رغم عنك قال نعم أحببت موسى لأن الله جل وعلا ألقى عليه محبة منه فلو أكرمك الله جل وعلا بهذا الفض. وسلفت الطريق الذي سلكه موسى لكي يحبك الله جل وعلا وإن كان هذا من البداية محض نعمة ومنة وفضل وكرامة من الله جل وعلا على موسى أن ألقى الله عليه المحبة من البداية فحين أرادت أمه له النجاح ألقته في اليم فساقه البحر إلى بيت فرعون فلما وقع عين امرأة فرعون عليه وقع في قلبها مباشرة فاستأذنت زوجها أن يتركه لها قال الله جل وعلا وقالت امرأة فرعون كرة عين لي ولك كرة عين لي كرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك ألقى الله جل وعلا على موسى المحبة حتى أن أمه كاد قلبها يطير لما فارقت حبيبها موسى كما قال الله جل وعلا ذاكرا عن قلب هذه الأم المشفقة على ابنها ورضيعها المحبة لابنها وأصبح فؤاد أم موسى فارغا البهفضة ما عاشي بحاجة خلاص التي كانت تحبه خارج من قلبها بعد عن عينها فهي تكاد أن تخبر الناس جميعا بأن ابنها التي أخفته طول الرضاعة تسعة أشهر من الرضاعة تخفيه عن آير الناس ثم ينزل البلاء بابتعاد هذا الحبيب عن قلبها وكأن الله جل وعلا ولله المثل الأعلى الله جل وعلا إذا رأى عبده يحب أحدا اكثر من حب الله جل وعلا او يحب احدا حتى يشغل هذا الحب هذا العبد عن الله جل وعلا فان الله جل وعلا يغار الله جل وعلا يغار على قلبك فلو راك الله جل وعلا تحب مالا والله جل وعلا يحبك ويحب ان يفرغ قلبك له يصرف عنك المال ليه يا رب لا لا تقل لي لا تقل لماذا فإن ذلك من علامات محبة الله جل وعلا لك ليخل الله جل وعلا بين قلبك وبينه وقد ذكرنا في قصة نبيه لإبراهيم ذلك لما مال إبراهيم إلى ابنه الذي طال ما دعاه سنوات طوال يدعو الله جل وعلا أن يرزقه بولد فلما أعطاه الله جل وعلا الولد أخذه الله جل وعلا أو أمره الله جل وعلا أن يذبحه ليه طب ربنا دعونا لي من الأول لكنه لما مال الله جل وعلا فر قلبه وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما احب النبي أباه أبا عمه أبا طالب أخذه الله جل وعلا من لما احب النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجته غديجة أخذها الله منه لما احب النبي أبناه أخذهم الله جميعا منه الا فاطمة حتى ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يغار على قلبه فاذا اعطاك الله جل وعلا شيئا تحبه فاجعل هذه المحبة لله جل وعلا كما هي دعوة الاخيار اللهم ما اعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويتنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب أو كما يقول الأول اللهم لا تجعل في قلوبنا لغيرك نصيب إلا ما كان فيك ولك يا رب العالمين فالله جل وعلا يغار على قلبك إن أحببت أحدا معه لكنك لو أحببت فيه أو له فإن الله جل وعلا يبارك لك هذا الحب ويكون سببا في القرب من المحبوب الأول سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى أن يرينا وجه محبوبنا علي جل وعلا ونحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ومن أكبر الأدلة أن الله جل وعلا أحب نبي الله موسى وتلك علامات تستطيع أن تجيب على هذا السؤال هل يحبني الله جل وعلا إذا رأيت في نفسك هذه العلامات وتلك الإشارات فهذه علامات تدل على أن الله جل وعلا يحبك مما يدل على أن الله جل وعلا أحب نبيه موسى أنه أجاب دعاءه بل أجاب الله جل وعلا دعاءه وأعطاه فوق طلبه يعني اقول لي ربنا اعوز الف جنيه ما ميتوش الف جنيه لا اكتر من اليوم جنيه لما قال نبي الله موسى داعيا ربه جل وعلا حين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اجدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال تعالى قال قد اوتيت سؤلك يا موسى مش كده وبس ولقد منننا عليك مرة اخرى فالله جل وعلا يزيده على ما طلب بل طلب موسى من ربه جل وعلا ان يكون اخوه ان يكون ان يكون اخوه هارون وزيرا له لكن الله جل وعلا اكرمه فجعل اقاه نبيا معه لذلك كما قال علماء التفسير ما وجد أخ أمن على أخيه من موسى على هارون دعا ربه أن يكون وزيره فجعله الله جل وعلا نبيا بجواره فالله جل وعلا في هذه العلامة الأولى على محبة نبي موسى أجاب الله جل وعلا دعائه وأعطاه فوق طلبه كذلك لما دعا نبي الله موسى ربه ان يغفر له على ذنب اقترفه اكرمه الله جل وعلا بمغفرة الذنب بسرعة بالرة قال الله جل وعلا لما ضرب موسى الرجل فقتله قال موسى رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ولا يخفى عليكم أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة بمجرد أن قال رب اغفر لي قال الله جل وعلا غفرت لك قال رب اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين كذلك من علامات محبة نبي الله موسى محبة الله جل وعلا لنبيه موسى أن الله جل وعلا ناداه وقربه وكلمه جل وعلا كلاما سمعه موسى لا كما يدعي بعض المعتزلة ان الله جل وعلا لم يكلم موسى كلاما يسمعه لان ذلك لا يستطيعه بشر بل اني اقول لك الله جل وعلا كلم موسى كلاما سمعه موسى لان الله جل وعلا كما هو قادر على ان يتكلم كذلك هو قادر ان يسمع كلامه بطريقة لا تميت من يسمع اذا اراد الله جل وعلا ذلك اذا اراد الله جل وعلا ذلك فالمعتزلة يقولون في قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما يغيروا ضبط القرآن فيقولون وكلم الله موسى تكليما فين الفرق وكلم الله موسى تكليما هذه الايه يغيرونها ويقولون وكلم الله موسى تكليمة أي أن الله جل وعلا أي أن موسى هو الذي كلم الله فوضع لفظ الجلال الله في محل نصب مفعول به يعني أن الله جل وعلا هو الذي كلمه موسى فلما رد عليهم أهل السنة هذه الآية بآية أخرى لا يستطيعون لها تحريفة قال الله جل وعلا ولما جاء موسى لنيقاتنا وكلمه رب وكلمه ربه قال ربي اريني انظري تغير لزايش ليس تم دليل لتحريفها فقال المعتزلي لو لوددت ان امحو هذه الاية من القرآن لينكر كلام الله جل وعلا فالله جل وعلا احب نبي الله موسى حتى كلمه جل وعلا بل ان الكلام قد طال اكثر مما تظن انت يعني كلام سيدنا موسى مع الله جل وعلا مش الكلام بس إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة للذكر لا ده كلام طويل ولو راجعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت أن الله جل وعلا كلم موسى كلاما طويلا تستبين من ورائه قدر محبة الله جل وعلا لموسى كما ورد عن النبي عليه وسلم في عدة أسئلة طويلة كثيرة أن موسى فعل ربه أسئله وأجابه الله جل وعلا أسئلة كثيرة منها مثلا في الحديث الصحيح الذي روا مسلم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى ربه قال يا رب ما هو آخر رجل يدخل الجنة ما هو آخر رجل يدخل الجنة ثم سأله ما هو أول من يدخل الجنة وسأل الله وسأل موسى الله جل وعلا عدة أسئلة دليل ان هناك حوارات طويلة وكلام طويل دار بين نبي الله موسى وبين ربه جل وعلا فالله جل وعلا اصطفى موسى بالكلام بل من محبة الله جل وعلا لموسى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين فضل بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم على موسى وإذ كان النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه سيد ولد آدم وهو خير الخلق من البشر على الإطلاق ومع ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فلما فضل بعض المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم على موسى وأظهروا ذلك من باب التنقص لبعض الأنبياء رد النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن الله جل وعلا إذا أمر بالنفخ نفخة الصعق فأنا أكون أول من يفيق أول من يفيق النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أصعق موسى أم جوزي بصعقة الطور أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على أن الله جل وعلا اصطفى موسى بل ربما يعطي الله جل وعلا بعض الانبياء ما يسبق به النبي صلى الله عليه وسلم الا انه في الجملة نبينا صلى الله عليه وسلم خير الانبياء على الاطلاق كما قلت لكم عند قصه نبينا ابراهيم لما دخل رجل عليه على النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا خير البرية قال النبي ذاك ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاه والسلام اول من يقسى يوم القيامه ابراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا وعليهم جميعا الصلاة والسلام. فالله جل وعلا احب نبي الله موسى. لو سألتك الان هل يحبك الله? فبنت انت عشان ربنا يحبك. هل لما طلبك الله جل وعلا للصلاة بادرت واتيت اليه مسرعا ليحبك? سيدنا موسى ربنا تعالى. تعال الى الارض المقدسة فإن هناك موعدا تقابلني فيه بعد ثلاثين يوما صامها موسى إبوزه قبل ربنا صم ثلاثة يوم قبل ما يقبل ربنا الخلاص أفتر حتى تذهب الرائحة الخبيثة عن فمي لأكلم الله جل وعلا بفم طيب الريح فلما اراد ان يكلم الله جل وعلا اطال الله المدة الى عشرة ايام اخرى لانه افطر فصام عشرة ايام ثم كلم الله جل وعلا بفم صائم هو اطيب عند الله جل وعلا من ريح المسك قال له تعالى تعالى امتى? تعال ليهم مثلا ما قالوش اليوم قالوا امبارح وما اعشلك عن قومك يا موسى انت قد قريبين اللي خلقته قرش حبا في لقاء الله جل وعلا مبادرة في لقاء الله جل وعلا قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى لذلك أحبه الله جل وعلا أنت لما الأدم ينادي عليك لما المؤذن بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر ويناديك حي على الصلاة هيا على الفلاح ويذكرك بالشهادتين ويذكرك بالتكبير مرة ثانية ويذكرك بتوحيد ربك لماذا لا تأتي إلى الله جل وعلا مصريعا لماذا لا تأتي إلى الله دليلا على محبة الله على محبتك لله جل وعلا لماذا لا تأتي لله جل وعلا قبل الأذان دمستني إيديك لا يا رب أنا غيرك أبنى تقول تعالى الواقع بين يديك قبل أن تقول قف بين يديك هذه علامة المحب الصادق إنني أذكر الآن علامة المحب الصادق وهو ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينة نزل في بيت ابو ايوب فكان ابو ايوب الانصاري لا يطعم طعاما الا اذا قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ففي مرة من المرات في يوم من الايام قدم ابو ايوب الأنصاري إلى النبي عليه الصلاه والسلام فيه ثوم او بصل فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فحزن ابو ايوب ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما لم تاكل قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اناجي ما لا تناجي انا بكلم ملائكه وانت ما تكلمش ملك لا احرم لا احرم حلالا ولا احل حراما يعني البصل والثوم حلال لكني اناجي ما لا تناجي فقال ابو ايوب لا جرم يا رسول الله اكره ما تكره انت سبته حتى لو حلال انا سيبه لم تأكله يا رسول الله حتى وان كان حلالا حتى وان كان كما يقولون ان التوم مضاد حيوي وان البصل مفيد لجميع او كثير من الامراض طالما انك لم تأكله يا رسول الله فاني لن اكله كما لم تأكله يا رسول الله عقب النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث في شرح الى مسلم بقوله وهذه من اكبر علامات المحب الصادق اخذ من هذا الدرس لاقول لك اذا علمت ان الله جل وعلا يحب شيئا لماذا لا تبادر بصريعه ليرضى الله جل وعلا عنك اذا علمت ان الله جل وعلا يحب ان تريح في السؤال لماذا لا تريح في السؤال اذا علمت ان الله جل وعلا يرضى ويحب أن تتوب إليه لما لا تتوب إليه كل يوم مئات المرات إذا علمت أن الله جل وعلا يتنزل إليك يريد سبحانه أن تتقرب إليه وهو سبحانه يسمعك من فوق سبع سماوات ينزل إليك إلى سماء الدنيا لماذا لا تقوم بين أديك وأنت قد علمت أن الله جل وعلا يحب ذلك لماذا لا تسعى في محبة الله جل وعلا ومرضاته فلو سعيت لا لأحبك الله جل وعلا فاطلب محبة الله جل وعلا بطاعته ومرضاته ليحبك الله جل وعلا وإذا أحبك الله تعالى أجاب طلبك بل وأعطاك فوق طلبك بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلى النبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله إذا أحب كوما او اذا حب عبدا نادى يا جبريل انو احب فلانا فيحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فيحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض والله يا حبيبي والله والله لو الحديث تتغل قلبك لا تفارق سبيلا يوصلك الى محبة الله طرفة عين لو ربنا حبك طوب الارض يحبك وربش طوب الأرض يحبك ده مش طوب الأرض ذرات الأرض تحبك لا ده الأرض والسماء تحبك ساكنوا الأرض وساكنوا السماء يحبونك طب واعداء لا اللي هم بيعاج أولياء اللي بيحربوك الله جل وعلا جعل عن يمين الواحد منهم ويساره ملكين هذين الملكين أو هذان الملكان بفضل الله جل وعلا يحبارك تروح لواحد من الطغاة توقد دم واحد من الظلمة يوافق واحد من العتاه توب لده الله جل وعلا يملأ قلبه مهابة منك ليه ما هو الملكين اللي على يمينه وشماله يحبونك أنت هم بيكرهوه بس بأمر الله جل وعلا يكتبون عليه سيات ويحبونك أنت فالله جل وعلا يكرمك بأن يحبب فيك الملكين عند عدود فيقذفان في قلب عدوك مهابتك فيقذفان في قلب عدوك مهابتك ويلقيان على وجهك الضياء والنور وذلك فضل الله يتيه من يشاء فالتبادر والتسارع لتصل الى محبة الله جل وعلا وهذا هو الدرس الرابع الدرس الخامس معلش انا بختصر سريعنا يا اخواننا الدرس الخامس لما حب الله نبيه وموسى صنعه على عين، ورباه الله جل وعلا تربية كما أرى سبحانه كما قال تعالى ولتصنى على عينه فلما صنعه على عينه ما كان ما كان أبدا لبشر أن يوصي لموسى أبا لأن الله جل وعلا هو الذي قال ولتصنى على عينه شوف الكصة من أولا نبي الله موسى سبحان ربي. الله جل وعلا يقول او يوحي لامه ايحاء العلم لا ايحاء جبريل ايحاء العلم كما يقول جماهير السلف انما هو ايحاء العلم كما قال تعالى اوحى ربك الى النح اي لم يوصي اليه جبريل انما ايحاء العلم بس الهام فالهام الله جل وعلا ام موسى خيف عليه ارميه في البحر ازاي يعني اخاف على ابني ارميه في البحر خف على ابن ارميه في البحر ازاي لموجة ولا سمكة ولا حد ولا لو غطس ثلاث ثوان يغرق ازاي خف على ابن ارميه في البحر لكنها موقنة فالقطه في البحر فالله جل وعلا صناه على عينه فاوصله ليتربى تربية الاغنياء تربية الاثرياء تربية المنعمين حتى صار موسى نبيا فتيا قويا شديدا بقوة الله جل وعلا احسن اكل يأكل احسن شرب يشربه احسن مكان يقعد فيه يضرب من او شمال ما حدش يقول له ليه لان الله جل وعلا صنعه على عينه نبي الله موسى الله جل وعلا من كرمه ان صنعه, صنعه على عينه فرباه الله جل وعلا على ان لا يخاف رباه الله جل وعلا تربية في بيت العدو في بيت فرعون قال الله جل وعلا وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أذلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن سبحان الله ربنا رجع الأمه هي اللي ترضعه واثبتها وفي اي وقت تدخل قصر في العون وابنها يدخل معاها تاكل احسن اكثر وتشرب على شرب وتاخذ مع ذلك اجر ارضاعها لدمها، لان الله جل وعلا صنعه على عينه انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد فالله جل وعلا يقول فعال لما يريد فعال لما يريد سبحان الله سيدنا موسى الله جل وعلا يربيه على أن يخاف لو راجعت تاريخ الخوف عند ربي لي موسى مرحلة بعد مرحلة لرأيت أن الله جل وعلا بحق صناه على عينه ورباه على عينه أول ما ربنا قال له القنا عصر بينه وبين الله جل وعلا تقربة يعني ارم العصر الدم تحولت إلى حية سيدنا مش عمل ايه؟ ايه دي اول مرحلة رمل عصبة التعبان اترعب رعب بشديد كما قال تعالى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مجبرا ولم يعقب عارف يعني ايه؟ ما بصش وراه جري خديله في اسنانهم ما بصش حياه موت تعبان بيجر وراه تعبان شديد مش اي تعبان التعبن ده مما يذكر في الإسرائيليات المحمودة ان التعبن ده ويذكر ايضا في في حديث البتون بعضه ان التعبن ده لما ظهر لفرعون في المرة التانية جرى فرعون داخل قصره يقول انخذوني انخذوني انه يريدني بل ورد ان فرعون بال على نفسه ولم يكن يعهد له ذلك يعني التبول على نفسه عملها على صدام الناس بل مما ورد أنه دخل إلى الخلاء في هذا اليوم أربعين مرة قالوا إسهال قالوا كده فعلا في الريوات بنفس اللفظ كده أصيب بالإسهال فدخل الخلاء أربعين مرة في اليوم الواحد مش عاوز أقول لك اللي الآية الثاني في بعض الريوات قلت ربعمية مرة في اليوم يعني طول اليوم في الخلاء من شدة الرعب من شدة الرعب فلما سيدنا موسى معصور يلاقي الحية قدامه حيه كبيرة حية اكلت عشرات المئات او الآلاف من الحيات المصنوعة من السحر تبقى شكلها دي ولا حجمها ده فلما رات تهزك انا جنن ولا مدبرا ولم يعقك شوف ربنا بيصنع موسى بيربيه زي يا موسى اقبل ولا ولا تخف انك من الامينين وفي ايه النمل دي اية قصص. اية النمل يا موسى اقبل ولا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون. انت معي? انت مصنوع على عيه فلا تخف يا موسى انا معك. يبقى المرحلة قلتها في الخوف كان فين? كل جسدي. المرحلة التانية. لما القاها امامي في العون. المرة التانية. موسى عصر له ايه? ف فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث ده دي حدث ما حدث تانية الخوف كان على اللسان من الجوارح إلى اللسان اذهب هب إلى فرعون إنه طرأ إلى آخر الآيات إلى أن قال قال, لا تخا... قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطع خيفين يا رب احنا خايفين بس الخوف عن اللسان بس قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرأ المرحلة التالتة فأوجس في نفسه خيبة موسى كلنا لا تخف إنك أنت الأعلى المرحلة الرابعة التي انتهى بعدها الخوف بل انتهى عندها الخوف من الجوارح لللسان الى القلب الى النفس بعد كده خلاص خرج مع قومه في جوف الليل وصل الى البحر وجد البحر امامه ثم جاء فرعون فنظر موسى وقومه الى فرعون امام عيني فلما اقترب المشركون لما اقترب الفراعنه من, من موسى خلص قالوا يعني خلاص فاذا بموسى يعلمهم ال الذي صنعه الله جل وعلا العين لا لا لا انا مش خايف مش خايف ابدا البحر ودمي مش خايف برضه فالعون انا شايفه مش خايف الاسلاح في ايدهم مش خايف بيجرون بسرعة البرق وهم على الخيول برضه مش خايف ليه لانه علم يقينا بعد ان صنعه الله جل وعلا ورباه على عدم الخوف ثلاث مرات ربنا قال له لا تخف لا تخاف لا, تخاف. لا تخف فما خافش غاص قال الله جل وعلا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين خلاص انتهى الخوف كذلك درب نفسك على عدم الخوف درب نفسك على الشجاعة وليس هناك أشجع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بعيش كده مع شجاعة النبي عليه السلام بقول إن أقدر واحد فينا ما يسويش ذر التراب من اللي مشى عليها النبي عليه الصلاة تخيل كده النبي عليه الصلاة يطلع تقول لي خانكم اللي يقدر يروح المقابر بالليل لوحده يروح حد منكم يقدر يروح يقع في المقبرة كده يروح المقابر ويدخل المقبرة ويقع فيها يومين ثلاثة لوحده كده يقدر النبي عليه الصلاة كان مش بيروح للمقابر لا ده بيطلع اعلى قمة جبل جبل ثوء او جبل النور قمة جبل النور ويدخل النبي عصان في غار مظلم اسمه غار حراء يقعد النبي فيه الليالي ذوات العدد يعني ليالي بالاعداد ذوات العدد يعني بالاعداد مش ثلاثة بس يعني ممكن يعادله خمس ستة ايام خمس ستة ايام بلاهين يقعد النبي جوه الغار المظلم بس يوصل السماء لا خيف من حية روسه ولا عقرب يطلع عليه ولا نمر يهجم عليه ولا ذئب يعضه لا لا لا لأنه لم يخف إلا من الله جل وعلا درب انت كده بتخيل انت لو مشيت في شارع طلما لوحدك ممكن تخاف ممكن تخاف ده بعض الشباب والله انا أعرف بعض الشباب اللي تشوفه غدا يفصل من التين يفصل من التين اول ما النور يطأطع عليه في البيت يجري جري برا البيت في يا ماما ريقي لك يا ماما ايه يا ماما ايه ايوه والله لكنك لو قلت يا رب لن تخاف ما عشان بقول يا ماما بيقول امه مش عارفه من حاجه انما قل يا رب خلاص الله جل وعلا يطمئنه قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب يبقى اللي خايف ما ماوش يا ماما علمي ابنك كده علمي ابنك كده لما يخاف ما يقولش يا ماما قل له كده ما تخاف يامني قل يا رب خلاص ربنا معاك أبعد خاف أمي جزاء الله خيرا كانت تعلمني وانا صغير اروح اصلي الفجر وانا ست سنوات في الجمعية شرعية وبعدين امشي الكلام تهجم علي تقول لي خلي بالك لو انت وانت ماشي ست سنين ولا خمس سنين قبل قبل مدارس وامشي في الطريق الكلام ينبح علي فتلعب تقول لي ما تخافش هيقول لي هيجي يهجم عليك قول الله ماك من المشيئت اللهم اكفينيهم ما شئ. مهما يقرب لك عمر ما هيضل عضلك. ليه? لان ربنا خلاص قال له ما تعضوش. فكنت امشي الكلب ينبح ينبح علي. ويقرب بني. وانا قال الله ما كفينيه ما شئ. بس نعارف انه مش ربي يقين يقينا انه مش عرب لي. يقينا في الله جل وعلا. علي ابنك ذلك. علي ابنك كده. انه يعلق قلبه بالله. انه ما يخاف شل من الله جل وعلا واحده. فمن خاف الله الق الله جل وعلا مهابته في كل في قلب كل واحد، ومن لم يخف من الله لم يخف منه أحد، لم يخف منه أحد. عشان كده الأمة لما تركت مخافه الله جل وعلا في هذه الأيام، قال الله قال النبي عليه السلام حسن المحفوظ حديث سو بن في مسن أحمد وصناب دوود قال النبي عليه السلام فيه ولا ينزلن الله من صدور عدوكم. المهابة منكم ولا يقضي فن في قلوبكم الوهن خلاص الأعداء ما عادش خايفين مننا ما عادش خايفين مننا إنما لما تقارن بأيام النبي عليه الصلاة والسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر مجرد بس إن النبي خارج يحارب بينه وبين الأعداء شهر يترعبه سيدنا عمر بن خطاب لما كان اسمه يتذكر في بلاط القياصرة والأكسرة يترعبه على كرسي كما قال المادح يا من يرى عمرا تكسوه بردته الزيت عدم له والكوخ مأواه يهتز كسرى على كرسيه خوفا من خوفه وملوك الروم تخشاه يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه يا رب فبعث لنا من مثلهم رجلا يشيدون لنا مجدا أضعناه فالله جل وعلا ربى موسى على عينه لأن الله جل وعلا فعال لما يريد كذلك الفائدة الثالثة أن الله جل وعلا لما أحب موسى صناه على عينه وكذلك دافع الله جل وعلا عن موسى ربنا دفعا يعني اي واحد عادي ربنا يدفع عنه ويوكل الله جل وعلا لموسى من يدافع عنه شكنا اول ما الاعداء تربصوا بموسى واردوا قتله وهو في بلدته التي تربى فيه الله جل وعلا ارسل اليه رجلا مسرعا يجري جرش وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرش إني لك من الناصحين. يعني ربنا له لأن الله جل وعلا يدافع عنه ويريد حفظه وكل الله جل وعلا له من يجري مسرعا ليحذره لأن الله جل وعلا يدافع عن وريه لما أرادوا أن يضربوا موسى أو يقتلوه لما بين موسى لفرعون الآيات الله جل وعلا أمر واحدا مؤمنا من بين المؤمنين من آل فرعون قيل انه إن ابن عم فرعون وقيل ابن خالد فرعون وقيل هو قريب لفرعون يعني من قريب فرعون الله جل وعلا سخره ليؤمن بموسى وليقوم ليدافع عن موسى أمام فرعون قال تعالى وقال رجل من آل فرعون من آل فرعون يكتم إيمانا أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإيك كاذبا فعليه كاذبا وإيك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم فأنت برضو وإنت طائع قريب من ربنا ربنا هيدف عنك إزاج ممكن وإنت قاعد كده أحببت الله فأحبك الله جل وعلا وإنت بيتك بعض الناس اكتبوك الله جل وعلا يأمر واحدا من بينهم ليقوم بتروع عنه ايه ده ده من احسن اللي شفته ده ده افضل مننا كلنا ده انت عارف ده لما بيقوم الليل بيقوم ساعة واثنين وثلاثة ده ده شفته مرة بكى دموع الخشية بما لم استطع ان يبكيها ولا مرة في حياتي ده انا شفته مرة قعد يقرأ القرآن خمس ساعات متصر دون انتحرك فالله جل وعلا يوكل لك من يدافع عنه إذا أحبك الله جل وعلا فانت لا تتعب بانك بالدفاع عن نفسك إنما قل يا رب والله جل وعلا وعدك بقوله إن الله يدافع عن الذين آمنوا والله يقولنا وقائع وقائع أغرب من الخيال يحدث كثير من دعاتنا بس أنا مش عادة أذكر أسماء بس عشان لا يشارع علينا بعض او كثير من دعاتنا بيخبرونا ان سبحان الله الله جل وعلا وكل لهم داخل مباني الظلمة والمحاربين الذين الله جل وعلا وكر الله داخل هؤلاء من يدافع عنهم من يدافع عنهم ولا أنسى والله يقولنا شيخ معامل حسان ويحكيها لي بنفسه بيقول لنا هنا ايام السويس اي المكان بدأ الدعوه في السويس بدأ الكلام عن تفسير سوره مريم ف عن اللي صار فبيقولوا انا كنت شغال في شركة البترول هناك فوجئت ان مدير الشركة بيستدعيني تعال فالناس اللي موظفين عملت يا محمد انت عملت المدير عاوز يبقى حاله رئيس مجلس اداره ده في مصيبه انت عملتها بول المفاجأة لما رحت لرئيس بجلس الدارة قال لي تعالى المحافظ عاوزك ده مشكلة المحافظ بول عدت طولي اللي نفكر عاوزني ليه ده اول بول اول مرة في حياتي اقابل محافظ تحسين جنن اول مرة اقابله وهو حقيقة ان الشيخ بيثني عليه غاية الثناء بول دخلت عليه لقيت هناك شو ده بول اول مرة في حياتي اراه قريبا اول مرة في دخلت اليد وقعد بول در حوار كده محافظ قاعد وانا قاعد طبعا مرعوب قدام المحافظ اول مرة شوف حياتي قدام الصليب طبعا واحد نص صدره كده وقعد منظر مرعب بول فاعد لقيت المحافظ حاسن ان انا خايف فحبي يطميني قال له عامل ايه محمد اخبارك ايه يسمعنا عنك كلام طيب بدأ يطمنه وبعدنا قال له بقى يعني ابونا على زعمه يعني ابونا بيقول انك بتتكلم عن النصرة ليه بتفسر سورة مريم ليه ما تشوف سورة دانية ابونا بقول كده فالشيخ محمد بقول انا حتى كده متقدب لما قالك نمدين دوبة بدأت تطمن فقلت له طيب اتكلم ولا بلاش انا اتكلم براحتك قال له نحسأل بس البابا سؤال هي سورة مريم في القرآن ولا في الإنجيل فالمحافظ قال له في القرآن قال له طيب هو أنا أنا بفسرها للمسلمين ولا للنصارى قال له المسلمين قال له في المسجد في الكنيسة قال له في المسجد قال له طب هو ما نبقى قل فوالله اللي يتو المحافظ رح قال أصحب الله قل رحل اللي بابا اتحت كده به اتخذوا طبعا فالمحافظ حبي يلطف الجو قال له ايه رأيك يا ابونا ف... فشيخ محمد قال له بس هقول كلمة كمان قال يقول قال له الظاهر ان ابونا مراش الخبر ان البابا يوحنا بولس الثالث اتجوز مبارح اتجوز مبارح فقال له جوز كذاب ورح البابا قال للمحافظ ألم أقول لك إنه كذاب قال له أمش كذاب شيء محمد بقول أنا كنتم متعمد أثيره قلت له أمش كذاب قال له أمش كذاب قال له أمش كذاب. كذاب. كذاب قال له يعني أنت لا ترضى أن يتزوج البابا وأنتم تزوجون الله فبقول المحافظ والله قعد يضحك لغاية لما الكرسي بتاعه رجع بره وره متر ثم خرجت فاستدعاني بعد ذلك وتوكل الله جل وعلا بحفظه حين سخر له هذا المحافظ عاوز اتم قصه عشان ما نخشش بقى في لكن بقول لك فعلا الله جل وعلا يدافع عمن يسلق طريقه وعمن ينهى ينهجه خليك بس مع ربنا الله جل وعلا يلقي عليك المهابة أمام اعداء الله جل وعلا يكفيك قول الله جل وعلا حسبنا الله ونعم الوكيل قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اسمع شوف الثواب شوف الفضل شوف الجزاء فانقلبوا بنعمه من الله وفض لم يمسسهم سوء واتبعوا ردوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين اللهم اجعلنا من اوليائك يا رب العالمين كذلك الله جل وعلا دافع عن نبيه موسى كذلك دافع الله جل وعلا عن نبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام لما اتهمته بنو اسرائيل بتهمات باطلة فاراد الله جل وعلا ان يدافع عن عبده ونبيه موسى بحيث يكون تبرئته امام الناس جميعا عملية فقد اتهمت بنو اسرائيل نبي الله موسى بانه ادر يعني ليس الوقي الزطعين او بانه ابرص جسده مليء بالبرص حيث كان نبي الله موسى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أبي غريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله موسى كان رجلا حييا ستيرا يعني بيستحي وبيحاول يستر نفسه فكان لا يلبس ثيابا إلا ويغطي جسده كله فقالت بنو إسرائيل إن نبي الله موسى آذر أو قالوا به برص ولولا ذلك لم استتر عنا فخرج نبي الله موسى يوما وذهب عند الماء ليقتسل عند البحر او عند النهر ليقتسل فقال موسى ثيابه كلها ثم وضعها على الحجر على شاطئ النهر ثم نزل ليقتسل عريانا فالله جل وعلا اراد ان يظهر براءته امام من اسرائيل فاذا بموسى ينظر وهو في الماء فاذا الحجر يطير وعليه ثيابه هذه الصحر البخار الحجر طار وعليه ثيابه فخرج موسى يجري وراء الحجر ويقول ثوب حجر ثوب حجر يعني تعال يا حجر اسوب من عليك فظل موسى يجري وراء الحجر حتى دخل دون ان يشعر وسط ملئ من بني اسرائيل فنظر اليه وكذلك فقال والله ما رأينا احسن من هذا الجسد اليوم ما به عيب ولا به برص ولا هو ادر تبراه الله جل وعلا مما قالوا فأنزل الله جل وعلا الحجر فأخذ موسى ثيابه ولبسها وأخذ يضرب الحجر أن جرب بثيابه على الحجر عشان لما تيجي تعمل لبنك كده تخبطه على الأرض عشان نوي عليه ما فيش حاجة أخذ النبي الله موسى يضرب على الحجر قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا زالت بالحجر ندبة للآن او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معنى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فلو كنت مع الله جل وعلا لدافع الله جل وعلا عنك ولحفظك الله جل وعلا من كلام الناس ومن غيبة الناس ومن بغتان الناس ولوكم الله جل وعلا من يدافع عنك ومن ينافع عنك ولرفع الله جل وعلا ذكرك بالذكر الطيب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الدرس السابع دعوة نبي الله موسى لقومه تتعلم بحق طريق الدعوة تتعلم طريقة دعوته الى الله جل وعلا من خلال صبر نبي الله موسى من خلال دعوة وطريقة نبي موسى في الدعوة ربنا عز وجل ارسل موسى على طول لمين؟ فرعون لان موسى ربنا عز وجل عارف ودايما اهل مصر كده الانبياء اللي ربنا عرسلهم لمصر على طول الرأس بالذات مصر ليه؟ اذا ما بيورد عن او يؤثر عن عمر بن عاص ان مصر نيلها عجب ونساؤها لعب ورجالها مع من غلب يعني اللي يقول اه خلاص كلنا شجع فيرسل الرسول بشرطا سيدنا يوسف العزيز سيدنا ابراهيم على طل لزعيم مصر سيدنا موسى ليه في نبي الله موسى في العون بعد ان رباه الله جل على عينه ليدعو في العون ولكن الله جل على علمه طريقة دعوة الطغاة والظلمة والمستكبرين علمه الله جل وعلا طريق الدعوة قال الله جل وعلا له ولهارون اذهب وخالي الاهدي دايما في طريقك حطه قدامك وكنت راح تدعونا الله دايما قدامك اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فدائما الدعوة إلى الله تحتاج إلى لين قال الله جل على عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصلي فبما رحمة من الله لينت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك فاللين يكسب الدعوة اللين هو الذي نحتاجه نحن الآن في الدعوة الله جل وعلا فمناط الدعوة مناط اللين وحسن الخلق ولن تصل الى القلوب الا باللين وحسن الخلق اما مناط الجهاد فهو الغلظة مع حسن الخلق ايضا الغلظة مع حسن الخلق ايضا قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ولكن حسن الخلق ايضا في الختال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من عليز بن عباس ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحدى عدكم شفرته وليريح ذبحته يعني راح تحارب الكفرة ومسك سيف ما تطعلوش له تسيبه لا اتباحه اتله بحيث لا تتركه يتعذب فاذا قتلت فاحسن القتلة إذا قتلت صباح القتلة فعسّر الخلق حتى مع في بالجهاد أما مناط الدعوة إلى الله جل وعلا فهو مناط اللين والرحمة والرفق وما كان رفقه في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا فلتذهب لتدعو إلى الله جل وعلا كما دعا نبي الله موسى بهذا الأدب يدخل على شو الحوار اللي بيدور ما بين موسى المؤدب ما بين موسى المؤدب يعني لين وادب ما بين موسى المؤدب هو بين فرعون الظالم الطاغية صاحب اللسان الصريط. ومع ذلك موسى لم يخرج عن ادبه. قال الله جل وعلا على لسان نبيل موسى ويكلم في العون. بيقول له هات لي بني اسرائيل. ولو جبتهم لي لن انسى لك هذه النعمة على الفضل. يقول الله جل وعلا على لسان موسى. وتلك نعمة تمنها عليش ان عبدت بني اسرائيل. يعني بيقول له انت لو جبتين من إسرائيل عشان أخلهم يعبدوا ربنا يبقى أكرمتين لغاية القرم جزاك الله خيرا انت عارف, عارف نبي الله شعيب خطيب الأنبياء لما ذهب ليدعو قومه في مدين قال اتعلم اتعلم طريق الدعوة دخل عليهم فقال لهم يا قوم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم الأليم بخير ده كفره ده عباد أوسان فين الخير لا تعلم كل إنسان في جزء خير لما تروح واحد ما بيصليش ما بيصليش لو يدعوه إلى الله ما تخشونش كده داخل لا تقول له قال رسول الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أنا عارف من ده كلام النبي عليه الصلاة صح بس عندك طريقة اقول الهدى الثانية في طريقة الثالثة في الدعوة بعد الرفق وبعد الادب طريقة الترهيب والترهيب فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو الله يبدأ بالرقائق الاول يرغب ويراهب الاول ما تخوفوش مرة واحدة كده فالترغيب يسبق الترهيب عند اغلب الناس الترغيب يسبق الترهيب عند اغلب الناس فابلهم اني اراكم بخير يبما تروح بيصلي قول لي يا اخي تصدق انت رجل طيب راجل صالح كل الصفات اللي حلوة فيك ما فيجي الحاجة واحدة بس ما بتصليش دي اللي لقصك بس الصلاة صلي ان شاء الله تدخل جنة الفردوس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ويدعوني الصجد اسأل الله ان يصيرك لجنة الفردوس واني يجعلك من اهلها بس بلين وبرحمة وبرفق فهذا الذي تكسو به الدعوة يعني انا عارف ان الشيخ ابن ماذا رحمه الله تعالى في مرة واحد بعده سال بس طبعا ده مش مش هوست واحد ما بيصليش وصل الناس اللي طالبة علم كلهم واحد بعده سال بيقول له تقدم لابنتي شاب فيه كل الصفات الطيبة بقول له كده فيه كل الصفات الطيبة غير انه لا يصلي شيل بس قاله هو كافر والحمد لله ف ممكن هو شيل بس مش هيقول الكلام ده قدام الناس القدام طالب تعليم فقط لكن الشاهد يقول لك إيه انت لو هتنصع واحد ما تجيبهاش منه واحدة ما عندك حديث النبي عليه الصلاه والسلام واحد مثلا قال لك والنبي وانت لو نزلت الحرم وسمعت واحد بيقول النبي على طول إخواننا في السعوديه يقول لك ده مصري ده ختم مميز للمصريين يقول لك والنبي على طول والعشرة دول والختمه ورحمة أبويا اللي ما حلفش كذب الحلفان دول ده مصري على طول ده الختم بتاع المصريين فتنزل هناك واحد بحلف بالنبي ممكن تخش تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر واشر خلاص كفرتني كفرتني أطبيع. صح حديث النبي صحيح بس ممكن تقول له حديث ثاني في البداية تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حارفا فليحلف بالله او ليصمد وتقول له طيب اللي يغلط وينسى زي حالتنا احنا كده مصريين ينسى ويحلب بغير الله يعمل ايه شوف ربك كريم كفرتها ان تقول لا اله الا الله سهلتها له خليتها سهلة بعد كده خلاص بعدين تقول خلي بالك اسداشر كاصغر يخاف بعد كده انما له طوبه برة واحدة كده هيوع ويغم عليه لا خليك رفيق وما كان الرذك في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا زانة تعلم من حياة الأنبياء ومن حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف الطريق إلى الدعوة الله جل وعلا يبقى أول طريق بالرفق بال... والليل حتى مع فرعون ثانيا بالأدب, بالأدب حتى مع فرعون قال الله جل وعلا حين ذكر الحوار الذي دار بين موسى وبين فرعون قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وبنوهم إن كنتم موقنين. قال من حوله يعني فرعون ولا حوله؟ قال من حوله؟ ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. أولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. دمجنون. سين وسألومه. ما نشأ هو أنت المجنون؟ أهو أنت ولا شددك المجنين؟ لا. قال رب المشيقي وما والمغربي وما بينهما إن كنتم تعقلون أنتم أصحاب العقل نعرف عشان كده جيت أدعوكم أنكم أصحاب العقل ما جشت واحد يقول طب خلي المتكلم مجنون ومستمع عاقل هذا كويس أنما تقوله طب خلي المتكلم عاقل ومستمع مجنون هيدرّفه دماغك قل له يا سني مجنون وأنت العاقف كنا ابتعدنا موسى قاله كده خلي المتكلم مجنون ومستمع عاقل يعني أنت عاقل خلاص معقلك ستصل إلى الله ربك ستصل إلى الله ربك أدب فتعلم الأدب والرفق واللين من نبي الله موسى كذلك نبي الله موسى لما دعا الله فلم تقبل الدعوة لا باللين ولا بالرفق ولا بالرحمة ولا بال بالأدب فانتقل نبي الله موسى إلى الفطرة قال لهم خلاص انت عزين تعرف ربنا مين ما قلومش ربنا اللي فوق السما السابعه اللي على العرش لا قلوم ايه كما قال الله جل وعلا قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين يعني اللي خلق السما دي واللي خلق الأرض ده في العقل وقلوم ثاني ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني أبعد الله هدى عشان كده من رؤى عن النبي عليه السلام في اسنادي بعض المقال لما أتى أعرابين إلى النبي عليه السلام فأراد النبي أن يعرفه طريق التوحيد باصلوب بسيط قال له إلى ما تدعو إنت تدعو إلى من يا محمد قال أنا أدعو إلى الله الذي إذا ضلت ناقته في الصحراء فدعوته ردها عليك أنا أدعو إلى الله الذي إذا أصابك الضر فدعوته كشف عنك أنا أدعو إلى الله الذي إذا أصبت فدعوته شفاك هو ذا ربنا فنادعوا إلى الله فالله فالنبي الله يموسى دلهم عن طريق نظرهم إلى من حولهم أن هذا هو الله جل وعلا الذي خلق لكم كل هذا الذي حولكم فلله في الآيات آفاق لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قال الله جل وعلا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماءا فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى كل ورعوا أنامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى يعني الآيات اللي حولكم لا ديان أنا أدعو إلى الله الذي خلقها وأظهرها لكم لكن الداعية إلى الله جل وعلا بعد اللين والرفق والتودد والرحمة والدعوة بالإعجاز العلمي والدعوة بالفطرة والدعوة بالآيات والدعوة بغير ذلك كما فعل نبي الله موسى لابد أن يكون له زادا في طريق دعوة لازم بنزين يشحن بألبه لازم يحط في فيشة شحن المحمول اللي توصله إلى قلبه حتى لا يتعرض لموت القلب في طريقه للدعوة الذي يضيح له على لأنه مشغول دائما فلازم يشحن قلبه شحنة قلبه الى الدعية الى الله جل وعلا هو ذكر الله جل وعلا قيام الليل الصلاة من فعش الدعية يحفظ كلمتين ويغربون الناس وبعدين ينام لا صلاة ولا عبادة ولا ذكر لا لا لا دا المفضل الدعية دا الذي فضله الله جل وعلا على آلاف وألفا أعلى من يده لابد أن يتميز بطاعة وبعبادة وبذكر وبصلاة وبصيام وبقيام أكثر من هؤلاء الآلاف جميعا لأن الله جل وعلا ميزه وفضله عليهم وهذا الذي صنعه نبي رحموس لما رح يدعونا الله عمله اكثر من ذكر الله جل وعلا قال تعالى اذهب انت واخوك بآياتي يعني روح يدعو اذهب انت واخوك بآياتي ولا تني في ذكري يعني لا تغفل ولا تسترخي ولا تترك ذكري ابدا فانت في طريقك للدعوة يا الله جل وعلا لابد من ذكر الله جل وعلا دنت حتى لو خرجت جاهدت لازم تكثر من ذكر الله جل وعلا حتى تثبت في الجهاد فهذا زادك الذي يثبت الله جل وعلا به قلميك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل الخرش وخرج العدو في طلب سراعا فوجد حصنا فدخل فيه الحصن هو حصن الذكر، وأعداؤك يحاربونك وأنت تدعو إلى الله جل وعلا حتى يحفظك الله جل وعلا ادخل في حصن الذكر يحفظك الله جل وعلا من كل سوء فذكر الله جل وعلا هو قائدك وهو حديك صلاتك وقيامك وتنسكك وعبادتك هي الزاد التي تأخذه في طريق دعوتك إلى الله جل وعلا فهذا نبي الله موسى أمره الله جل وعلا في دعوته لبني اسرائيل ان يكون عابدا مصليا طائعا لله جل وعلا فهذا زاده قال الله جل وعلا واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم خبلة. واقيموا الصلاة وبشروا المؤمنين. يعني ربنا يقول بيوتكم طول ما تعد منك تصلش. وبعدين تقول تدعي الى الله. ترجع منك تصلي هذه قبلتك. تخرج تدعو الى الله فان فعلت ذلك فان الله جل وعلا يجعل دعواتك مقبوله ولذلك فان ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما استهير عن موسى الصلاه لما استهير عن موسى الصلاه ليأخذ الذات الى الله جل وعلا لما استهير عنه الصلاه راه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس في رحله المعراج في رحله المعراج قال النبي عليه رأيت النبي الله موسى وأنا في رحلة الإسراء يصلي في قبره رأيته يصلي في قبره يعني من حرصه على هذا الذات الذي تعود عليه في حياته أكرمه الله جل وعلا فإذا هو يصلي حتى وهو في قبره أذكركم بقية, بقية الفوائد سريعا حتى أتمم قصة النبي موسى في هذا اللقاء وأسأل الله تعالى أن يعيني على ذلك شيء السابع او التامن في الفوائد النبي له موسى اله وهي صبر موسى الطويل صبر موسى الطويل في دعوته لبني اسرائيل صبر موسى الطويل في دعوته لبني اسرائيل دع اونس يعني ربنا صنع موسى بهذه الكيفية وبهذه الطريقة لانه لا يصلح لبني اسرائيل الا موسى الا موسى يعني اما تقول سيدنا موسى ضع على قومه قال ربنا انك اتيت فرعون العون وملأه زينة واموالا في هذه الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يرون العذاب الاليم لا ده الكلام ده امتى بعد المفاضي بعد المثالك كل السبل بني اسرائيل قوم بهت تخير سيدنا موسى يدعوهم ويروم الايات وينجيهم بفضل اللاجه العلا يعدم البحر شافوا قدامهم الاية بتاع البحر وشافوا غرق في العول اول ما عدوا البحر خلاص ولسه في العول جثته ترمت قدامهم اول ما عدوا البحر لقوا ناس بيعبدوا الاصنام قال تعالى وتجاوزنا ببني اسرائيل البحر يعني اول ما عدوا البحر تجاوزنا بني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا اله ا كما آلها. قال انكم قوم متجاهرون لسه معديين البحر ربنا جا منهم اجعل لنا أمينا كاكل مين اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون كذلك عدموا البحر علمهم إلى التوحيد مشهم قال لهم ربنا أقول لكم إنك تروح تفتح الأرض المقدسة رحوا وقف هناك قالوا كما قال تعالى يا قوم يدخل الأرض المقدسة الذي كتب الله لكم ولا تتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَأَيُّ قَرْيَةٍ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على الفاسقين لكن أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء النبي في غزوة بدر فاستشار أنصار فتكلم سعد بن معاذ وقال والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخوض البحر لأخذ معك وقال المقداد من اسود يا رسول الله لن نقول لك كما قال ثنو اسرائيل اذهب أنت وربك فقاتله إنه ونقاعدون ولكن يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتله إنا معكما مقاتلون نقاتل عن يمينك وشمالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من اصحاب نبي الله موسى فالحمد لله اننا من امة النبي عليه السلام خرجوا فلاحل الارض المغدسة داخل الارض المغدسة عبد العجل هناك عبد العجل هنا قال تعالى لما قاله تعالى بقى من الأرض المقدسة من فلسطين تعالى إلى جبل الطر في سيناء لتقابل الله جل وعلا فذهب ليقابل الله جل وعلا وليكلمه داي أيام ساعات محدودة تأخر القوم عبد العجل وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأظلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعيدكم ربكم واحدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك المركزة إلى آخر آيات عمدوا العيش تاب الله جل وعلا عليه قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جاهرة فأخذتهم الصحيفة ينظرون هل ربنا ربنا أندل الصحيقة فأهلكهم جميعا ثم أحياهم بعد ذلك ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون تخيل إنك تموت وتبعث هاي عظيمة ومع ذلك قالوا لن نصبر على طعام واحد الطعام ده من سلوى ده من سلوى من تنزل من الجنة أحلى من عسل سلوى ينزل من جنة مشوية أحلى من أحلى طير أو لا عاوزين فلو وطعميه عاوزون توم وبصل لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها قال تستبدون الذي هو أدنى من الذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم مصر دي مش هي مصر بتاعتنا لأنها منولة فهي مصر بتاعتنا تبقى منعها الصرف عالم اهبطوا مصرا عن أي بلد فإن لكم ما سألتم ربنا قال لهم طيب خلاص ربنا هيكلمكم انزلهم بس ربنا يطلب منكم طلب لا عشان يفرش كربكم ويفرش الهم الذي نصبكم لما قتل قتل عندكم اذبحوا اتباحوا بقرة طيب البقرة شكلها ايه ما تذبح بقرة خلاص كبير كبيرة كبيرة اي حاجة ان الله يأمركم ان تتخذونه قال اعوذ بالله ان نكون من الجاهلين قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقولنا بقرة لا ذلول لا فالضن ولا بكر عوان بين ذلك فعلوا ما تمرون طيب خلاص لا فارد ولا بكر يعني لا هي سيب عاجو جهوي ولا بكره لش صغير في النص الدحباء عندك مئة واحدة كده قالوا دعنا ربك يبين لنا ما لونها اخترنا لون منه قال انه يقول ان بقرة الصفراء فاقع لونها تسر الناظرية لونها اصفر ما فيش نقطة بيضة يالله قالوا دعنا ربك يبين لنا, لنا ما هي ان البقرة شابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسكي الحرب تثير الارض ولا تسكي الحرب مسلمة لا شيء فيها شيء في اي علام قالوا انا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون لو لم يقولوا ان شاء الله لما صنعوا اخر حاجة مش ردين يؤمنون ربنا عمل فم ايه فالله علموا من قبل فقدمكم هتؤمنوا ولا نسلوا فقدمكم ولا اضربكم ولا اضربك تؤمن ولا اضربك وإلى المجل أعلى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل خذوا ما آتيناكم بكوة واسمعوا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل آخر شيء الله جل وعلا أكرى نبي الله موسى فحج أكرى نبي الله موسى فحج وأراد أن يصيد الله جل وعلا عمره حتى يزداد من الحسنات فلما أتاه ملك الموت كما في صحيح مسلم لما أتاه ملك الموت يريد قبض روحه فقأ موسى عيني ملك الموت صحيح مسلم فصعد ملك الموت إلى قال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت لا يريد الموت فقال الله جل وعلا ارجع إليه فقل له ضع يدك على متن ثور حط إيدك على ظهر بقرة فإن لك بكل شعرة مستها يدك أو غطتها يدك سنة تعيشها لك بكل شعرة سنة غطيت مثلا 300 ألف شعر لك 300 ألف سنة فقال موسى ثم ماذا يا رب قال ثم الموت قال فالآن طالما النهاء الموت قال فالآن فموسى علمنا أن نحب لقاء الله جل وعلا طالما أن النهاية الموت فأنا أريد أن يعشر الله جل وعلا لقائي من أحب لقاء الله أحب الله لقائه، ومن كره لقاء الله كره الله لقائه، أكتب في هذا القدر وإن كان فيه فوائد أكثر من ذلك لكن لا أريد أن أطيع عليكم وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال وأن يغفر ذنوبنا كلها وأن يتقبلنا في الصالحين وأن يرحم آبائنا وأماتنا وأمات المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله ألي ولكم وصلى الله وسلم وبرك على ابن محمد إن شاء الله تعالى نجيب على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله اللقاء القادم هو يكون أخير لقاء معنا قبل رمضان ونستكمل إن شاء الله بعد رمضان يوم السبت ونحدث إن شاء الله بعد رمضان بس هل نتكلم اللقاء القادم عن رمضان ولا نتكلم عن قصة سيدنا عيسى تكلم عن رمضان نتكلم عن سيدنا عيسى الر فعيل تموافق على نتكلم عن موافقة أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.